لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا يدعون ربهم للعلوم د ا ا ر ن و ج ه ه ا ع ل ي ك من ح س ا ب ه م من شيء وما من, حسابك عليهم من شيء ح س ا ب ك ع ل ي ه م من ش ي ء ف ت ط ر د ه م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 و َ إ ِ ذ َ ا جاءك َََ الذين ََِّ يؤمنون َُُِْ باياتنا ََِ فقل َُْ سلام ٌََ عليكم ََُْْ كتب َََ ربكم َُُّْ على ََ نفسه َِِْ الرحمه ََّْ ة أ ن ه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و أ ص ل ح ف أ ن ه غفور رحيم وكذلك نفصل ا ل آ ي ا ت ولتستبين سبيل المجرمين أعكد الذين تدعون من دون الذين الله من قل لا أ ت ب ع أ ه و ا ء ك م قد ضللت إ ذ ا وما انا من المهتدين قل إ ن ي على ب ي ن ة من ربي وكذبتم ما عندي ما, تستعجلون به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن أن تستعجلون موسوعه النابلسي م ي وعنده م ل ع للعلوم ا ي ا في ا ل ب ر و ا ل ب ح ر وما ت س ق ط م ن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 و ه و ا س و ع ه النابلسي ل و ي ع ل م م الاسلاميه جرحتم ب ا ن ه ر ثم يبعثكم فيه ج ينبئكم بما كنتم تعملون بما ثم إ ل ينبئكم ه مرجعكم ثم ي بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده, وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفاظا حتى إ ذ ا جاء أ ح د ك م الموت توفته رسلنا ت توفته وهم ف ت رسلنا و ه لا يفرطون ثم أ س ر ع الحاسبين قل من ينجيكم من ظ ل م ا ت البر والبحر تدعونه تضرعا و خ ف ي ا تدعو ن ه تضرعا وخفيه لئن انجانا, لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم منها. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أ ن ت م ت ش ر ك و ن و م ثم أنتم ن تشركون كل كرب قل ه و ا ل ق ا د ر ع ل ى أن ي ب ع ث ع ل ي ك م ع ذ ا ب ا م ي أو انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون